Amen.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 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرنا نقت باسم النوركم قل ارجعوا وراء فألتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه باطنه الرَّحْمَةُ الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم المنكم معكم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 قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ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 لكي لا تأسوا على ما فَاتَكُمْ ولا تفرحوا بما آتكم والله لا يحب كل مختال فقور الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ